Oh, oh, oh, oh, oh. Owen, الغضب العربي Owen, Owen, Owen, Owen, Owen, Owen, Owen, Owen, Owen, Owen, Owen, Owen, Owen, Owen, Owen, Owen, Owen, Owen, العربي Owen, Owen, Owen, Oeeh, maana, oeeh Allah, معنا يا سوريا والطاغي ملعون يقتل يدفن يقبر دم الأحمر راوي في طعم الليمون الله معنا يا سوريا والطاغي ملعون يشنق يقتل يدفن يقبر عرضي ما بيهون دم الأحمر راوي في طعم الليمون نار الثورة تقوى تسعر نحن المنتصرين اقوى من الجبال اكثر من الرمال اقوى من الجبال اكثر من الرمال داخل الاعتقال نغني شهدانا حين خارج الاعتقال قاتل لا نرقى لللي Arabiway, ilhuttu Arabiway, eten Arabiway, ilhuttu Arabiway. Ween al-Malayim, ween, ween. Npna al-hajj, npna al-thawra, ohmna ahsab al-fil. Jil al-hajj, jil al-thawra, نحن الحق ونحن الثورة وهم أصحاب الفيل جيل الحق وجيل الثورة طيور الابابيل ثورة الشعب وبيد قراره تحدى الاسطيل تضحى بكبارا وصغرا وجم جميل اللي في وسط الظلام أقوى من الدروع اللي في وسط الضروع أقوى من الدروع في صدري مخزن الشاشة ونقول ختي و Olen elämässäni. Olen elämässäni. Olen elämässäni. Olen elämässäni. Olen العربي Olen elämässäni. Olen elämässäni. Olen elämässäni. الشعب المسلم وين الغضب العربي وين الدم المسلم وين الشرف العربي وين والخالجيين وين للثورة رجال ما تشرا بالمال للثورة رجال ما تشرا بالمال خيرنا واخترنا المرة والثمن عرفين